وَإِنْ فِي حُلِيِّ الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنَ الْعِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُنْ فُقَرَاءَ أَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَقْرِهِمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم فيه الخير وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِكَ رَاهِنٌ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِكَ رَاهِنٌ نَغْفُرُ الرَّحِيمَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْنَ مِن قَبْلِكُمْ ومسلم من الذين قلوا من قبلكم وموعدة للمستقيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها من الصباح. المصابح كالزجاجة للزجاجة كأنها كم كبدري. كأنها كم كبدري.